فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى ليُنفق ذو ساعة من ساعته.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 قرية عتت عن أمر ربها وَرُسُلِهِ فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور